اختلفوا في الخضر هل هو حي إلى الآن أو هو غير حي بل ممن مات فيما مضى من الزمان فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره والنووي في شرح مسلم وغيره وابن الصلاح والنقاش وغيرهم قال ابن عطية وأطنب النقاش لهذا المعنى يعني حياة الخضر وبقائه إلى يوم القيامة وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره وكلها لا تقوم على ساق انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر ودعواهم أنه يحج هو وإلياس كل سنة ويرون عنهما بعض الأدعية كل ذلك معروف ومستند القائلين بذلك ضعيف جدا لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح ومنامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره وكلها ضعيف لا تقوم به حجه ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن عبد البر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسجي بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أهل البيت كل نفس ذائقة الموت الآية إن في الله خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالف وعزاء من كل مصيبة فبالله فثقوا واياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره قال مقيده عفى الله عنه والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية كهذا الأثر الذي ذكرنا آنفا مردود من وجهين الأول أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح قال ابن كثير في تفسيره وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين وما له وابن الصلاح إلى بقائه وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف انتهى منه الثاني أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا ان يكون ذلك المعزي هو الخضر بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمن الجن لأن الجن هم الذين قال الله فيهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ودعوى أن ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل وقولهم كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن يخطئوا في ظنهم ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم ولا متمسك لهم في دعواهم أنه الخضر كما ترى قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن الخضر ليس بحي بل توفي وذلك لعدة أدلة الأول ظاهر عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم تفهم الخالدون الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض الثالث إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه على رأس مئة سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تأخر بعد المئة المذكورة الرابع أن الخضر لو كان حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه، ولنصره وقاتل معه، لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين، الإنس والجن، والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدا، كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس ويوضح هذا أنه تعالى بين في سورة آل عمران أنه أخذ على جميع النبيين الميثاق المؤكد أنهم إن جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه وذلك في قوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين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 وهذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر حيا باقيا لم يثبت منها شيء وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاته كما قدمنا إضاحة واعلم أن العلماء قد اختلفوا اختلافا كثيرا في نسب الخضر فقيل هو ابن آدم لصلبه وقيل إنه ابن قابيل بن آدم وقيل هو خضرون ابن عمايل من ذرية العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل وقيل إنه من سبط هارون أخي موسى ذكره ابن حجر أيضاً ثم قال وهو بعيد وقيل إنه ابن بنت فرعون وقيل ابن فرعون لصلبه وقيل إنه اليسع وقال ابن حجر إنه بعيد وقيل إنه من ولد فارس وقيل إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل حكاه ابن جرير الطبري في تاريخه وقيل كان أبوه فارسيا وأمه رومية وقيل عكس ذلك انتهى والله أعلم بحقيقة الواقع وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء والفروة البيضاء ما على وجه الأرض من الحشيش الأبيض وشبهه من الهشيم، وقيل الفروة الأرض البيضاء التي لا نبات فيها وقيل هي الهشيم اليابس ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة كما قدمنا في سورة البقرة في قول الشاعر دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها في الفلا أيها المستمع الكريم كان هذا مقدار هذه الحلقة وأأمل أن يتجدد لقاؤنا ليلة غد إن شاء الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته